ماعرف طاريك في وسط العرب وش جابه الوكاد انك طريته باح باقي سدي شوف عيني يوم جرحك راكزن مخلابه بين ش و ق وبين ذكراك وهواك ويدي وبين ضحكات ا ل و ج ي ه وزيف هل متشابه قد بغى شوقي يبيتني يفضح خدي ايه احبك وان بكيت محبتك ما ابه الدموع من الغلط صادق د م و ع ا تحدي جرحي اكبر من تعابيري ومن ما صابه ش ف شعوري في جفاك وعادني متحدي كل ما صبري فقد من طاقته استيعابه قلت يا روح الرجع عن عين شوقي صدي الحزن لو يوجع ضلوعي بحد احرابه والله انا ل ون ودي ولا ما هو ودي لا تخلي يخاف قيل الهم وانت أ و ل ا د ه ا ل ل ي ا ن ي بغيبتك خلتني ياصر حدي أ ش ق ا ي إ ل ى متاول بسمه ا ل ك ذ ا ب ة دام ماني لا ضعيف ولا نيه اب متردي ا ل ر س ا ئ ل والصور لجروحنا ب و ا ب ة ذا حكاك وذا حلاك وذا ا ل سؤاله وردي وطيف كلي لا تحاولني عجزتها ج ا ب ه كيف اجابه طيف وجهك دام طيفك ندي رغم بعدك عن عيوني والجفاء واسبابه حالف ما احب غيرك لو زمانيه ضدي عود القلب اني عدك في عيونه ا لابه